موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به عليم بذات الصدور ألا يعلم خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أن أنيت في السماء لأني يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كثير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صار ويقبضن ما يمسكهم إلا الرحمن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أهدا من يمشي سوي علي صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أن يمشي سوياً أن يمشي سوياً على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.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 توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غمر فمن ي